الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد حياكم الله أيها الإخوة الفضلاء نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العلم في موازين حسناتكم قلوا امين فنحن بفضل الله تعالى فا الله عز وجل علينا بأن انتهينا من كتاب الطهارة ونبدأ في هذا اليوم وهذا هو المجلس الرابع والأخير من مجالس الترم الأول من هذه الدورة نسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة ونبدأ في كتاب الصلاة فكتاب الصلاة هو الكتاب الثاني بعد كتاب الطهارة وسن العلماء بذكر كتاب الصلاة بعد كتاب الطهارة لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة ولم يبدأوا بالصلاة على الطهارة لأن الشرط يسبق العمل فبدأوا بالطهارة ثم الصلاة فالصلاة تعريفها في اللغة هي الدعاء وشرعاً هي عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل ذات أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم فكما قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة ماذا؟ مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير فالتكبير هو أول عمل يحرم عليك أي شيء غير أفعال الصلاة فمفتاحها التكبير فمفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم فضل الصلاة فكلنا يعرف أن الصلاة عمود الدين وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين فالإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام, وإقام الصلاة وهناك أدلة كثيرة في فضل الصلاة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبة الكبائر ولو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ هل يبقى؟ لا يبقى كذلك الصلاة فمن أدى الصلاوات الخمس يمحو الله عز وجل ما بينهن من الخطايا مجتنبة الكبائر والصلاة فرض وهي واجبة بالكتاب وبالسنة والإجماع قال جل وعلا وأقيموا الصلاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة عندما جاءه رجل يسأله أي العمل فقال الصلوات الخمس قال هل علي غيرها فقال لا إلا أن تتطوع فالصلوات الخمس فرض بالكتاب والسنة وقد أجمعت الأمة على وجوب الصلاة وعلى فرضيتها قال الباب الثاني الأذان والإقامة وفيه مسائل الأولى تعريف الأذان والإقامة فالأذان هو الإعلام قال جل وعلا وأذن في الناس بالحج فالأذان الإعلام الإخبار وشرعا هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص وإن شئت هو التعبد لله عز وجل بالإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص تكتب قبل الإعلام التعبد لله لأن أي عمل لابد له من إخلاص النية لله عز وجل والإقامة إقامة الصلاة أيضا إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص ورد به الشارع إعلان بأن الصلاة تقام أو أن الإمام حضر ويقام الصلاة. حكم الأذان والإقامة. قال الأذان والإقامة مشروعان في حق الرجال. الأذان والإقامة مشروعان في حق الرجال. بل هو فرض كفاية في حق الرجال. اكتب الأذان فرض كفاية في حق الرجال. ما معنى فرض كفاية؟ جزاكم الله خيرا إذا قام به البعض سقط عن الباقي ولكن قد يكون هذا التعريف فيه نقص صح للو قام مثلا في بلد زي أبو كبير ثلاثة الثلاثة بعض ولا غير بعض ثلاثة بعض ثلاثة أذنوا في أبو كبير هل يسمع أذانهم جميع من في أبو كبير أحسنت يا شيخ محمد يبقى من ق... إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين يبقى إذا لابد من أن يسمعوا جميع من في البلدة يبقى مثلا أبو كبير فيها مثلا مائة مؤذن يبقى إذا قام مائة مؤذن للأذان في هذه البلدة سقط الاسم عن الباقين إذا قام عشرة يأثم الجميع لأنهم لم يكفوا هذه البلدة واضح أما العشر الذين أذنوا ليس عليهم اسم أما الذي لم يؤذن عليه اسم لأن هذا فرض كفاء قال في حق الرجال طب النساء هل عليهن أذان وإقامة ليس عليهن أذان وإقامة أما إذا كنا في مكان لا يسمعهن أحد من الرجال فأذنت لهن واحدة وأقامت لهن وصلوا جميعا نقول أجزائهما وهذا ذكر ولهم الثواب والأجر من الله عز وجل ولكن المقصود من عدم مشروعية الأذان لهم إذا سمعهن الرجال لأن صوت المرأة ليس بعورة صوت المرأة ماله كله سريع خالص عورة لا ليس بعورة أما صوت المرأة فتنة فإذا سمع الرجال صوت المرأة هذا فيه فتنة. واضح لأنه من سنن الأذان تحسين الصوت فلا ينبغي للمرأة أن تحسن صوتها في مجمع أو في محضر رجال قال المسألة الثانية شروط صحتهما أي شروط صحة الأذان والإقامة فمن شروط صحة الأذان الإسلام أي لا يصح الأذان من كافر لأن الكافر ليس عليه عبادة وهو غير مأمور بالعبادة إلا أن يسلم لله عز وجل قال العقل كما مر معنا قبل ذلك لأن المجنون ليست له نية وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة منهم المجنون حتى يعقل أو حتى يفيق قال وغير المميز أيضا لأن غير المميز الصبي دون الخامسة أو دون السادسة هذا ليس له نية لأنه لا يعقل ولا يستطيع أن يميز بين العادة والعبادة فلا يستطيع أن ينوي فلا يصح منه هذا العمل أما إذا أذان الصبي المميز فأذانه مجزء فأذانه مجزء طيب صبي غير مميز أذن في مكان إذا لم يؤذن فيه لا يؤثر على جموع المسلمين مثلا مكان فيه خمسة مساجد وفي أحد المساجد علم صبيا صغيرا الأذان فأذن هل يجزي؟ نقول نعم يجزي لأنه إن لم يؤذن أصلا فالاذان يسمع جميع من في هذا الحي واضح؟ لأنه قد يحدث خلاف في مساجد كثيرة بإدخال الصبيان للأذان نقول إذا علموا الأذان أذانا صحيحا وكان أذانهم في هذا المكان لا يؤثر نقول لهم أن يؤذنوا حتى يتدربوا على الأذان من باب التدريب والتشجيع على الصلاة قال الذكورية أي الأذان العام لا يصح إلا من ذكر فالمرأة لا تؤذن في المسجد واضح لأن صوت المرأة ماله فتنة، ناس. ده مش حديث على فكرة اسمه هذاش يظن إن هو حديث يعني. صوت المرأة فتنة ليس حديثة، واضح؟ قال أن يكون الأذان في وقت الصلاة. أن يكون الأذان في وقت الصلاة. لأن الصلوات لها وقت محدد حددها الشرع. فلا يصح الأذان قبل الوقت. مؤذن مثلا يريد أن يلحق مثلا بالقطار. أو يريد أن يسافر أو يريد أن فيقول أؤذن للظهر يعني مش مشكلة ربع ساعة بس إيه علشان أسافر والناس يعرفوا إن الظهر خلاص إيه اقترب نقول هل له ذلك ليس له ذلك لأن هذا غش وعدم أمان للناس لأن هذا قد يضر إن لم يظهر مضارته في الظهر مثلا يظهر مضارته في الفجر أو في المغرب للصائمين مثلا قد يفطر الناس على أذانه دون دون أن يعلمه وقبل دخول الوقت قال أن يكون الأذان في وقت الصلاة فلا يصح قبل دخول وقتها غير الأذان الأول للفجر والجمعة فيشرع للفجر أن يؤذن له أذان أولى أذان لإيقاظ الناس يكون قبل شروق أو قبل طلوع الفجر بساعة أو بنصف ساعة حسب ما تعارف أهل البلد. يستحب أن يؤذن للفجر أذانا قبل الأذان لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فبلال كان يؤذن بليل وابن أم مكتوم كان لا يؤذن إلا إذا قيل له أصبحت أصبحت لأنه كان رجلا كفيفا واضح فإذا للفجر يسن أن يكون له أذانا أولا قبل الأذان الأول بنصف ساعة أو بساعة على حسب ما يتعارف عليه أهل البلد واضح قال والجمعة والجمعة أيضا كما فعل عثمان رضي الله عنه كان يؤذن في السوق قبل الجمعة بساعة حتى ينتبه الناس وحتى يتجهزوا للصلاة فيسن أن يكون في السوق قبل الجمعة بساعة أذان لتنبيه الناس أما الأذان الذي يكون قبل الجمعة بخمس دقائق أو أذانين بعد الجمعة يكون وقت الظهر مثلا يؤذن ثم بعد خمس دخائق يؤذن مرة أخرى هذا ليس بسنة هذا الأذان ليس بسنة ولكن السنة أن يكون قبل الجمعة بساعة أو بوقت كبير حتى يستعد الناس للذهاب إلى المساجد ويكون هذا في, في, في الأسواق في الأسواق أو إن كان المسجد في السوق ينبه الناس يصل الصوت للناس يوزن في المسجد ولكن قبل الوقت قبل وقت الجمعة بساعة أو بوقت كبير فضل لا سيأتي معنا إن شاء الله أبشر قال أن يكون الأذان مرتبا متواليا الترتيب وهو ترتيب الأذان الذي نعلمه الذي نسمعه كل يوم كم مرة كل يوم خمس مرات هذا الترتيب هو الثابت وهو الصحيح وهو الذي عليه إجماع الأمة واضح وسيأتي معنا بإذن تعالى. قال متواليا والتوالي أن يكون لا يفصل بينهما شيء وقت كبير يعني مثلا يؤذن ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم مثلا ثم يذهب وينطلق مثلا إلى مكان ما ثم يعود ويبني على ما مضى نقول له ليس كذلك فالأزان لابد أن يكون متواليا لابد أن يكون متواليا قال أن يكون الأذان وكذا الإقامة باللغة العربية وبالألفاظ التي وردت بها السنة أي كما جاء بفغته لا يحرف عن ذلك قال المسألة الثالثة في الصفات المستحبة في المؤذن إذن المؤذن لابد أن يكون له صفات محددة ليس لأي أحد أن يؤذن نقول هذا اتحبابا أما إن أذن من ليس متصف بهذه الصفات فأذانه صحيح ولكن إذا توفرت فيه شروط الصح أما هذه الصفات صفات استحباب أولا أن يكون عدلا أمينا أن يكون هذا الرجل عدلا بين الناس متصف بالعدل متصف بحسن السير والسلوك أمينا أمينا على أوقات الناس وأمينا على عوراتهم كيف يكون أمينا أولا على أوقات الناس أي لا يؤذن قبل الوقت ولا يؤذن بعد الوقت واضح أن يكون عالما بأوقات الصلاة فلا يعتمد على ساعته الصحيح والأفضل أن لا يعتمد المؤذن على ساعته ولا على ساعة المسجد لأنها قد تخطئ فالافضل أن يكون عالما بأوقات الصلاة كأن ينظر إلى الشمس أو ينظر إلى الظل فيعرف وقت الصلاة وسيأتي معنا الموقيت وسنشرحها بالتفصيل إذا أردت أن تكون مؤذنا جيدا ستعلم المواقع بإذن الله تعالى ستأتي أبشر قال أن يكون عدلا أمين قلنا هذا إذا كان عدلا أمينا على أوقات الناس كذلك أمينا على عوراتهم لأنه يسن للمؤذن أن يصعد إلى مكان مرتفع لكي يؤذن ويسمع الناس فهذا الرجل إذا صعد على مكان مرتفع قد يطلع على عورات الناس يطلع على بيوتات المسلمين فإذا كان هذا الرجل غير أمين سيطلع على العورات ولا يأبى ولا يخاف الله عز وجل أما إذا كان أمينا يخاف الله عز وجل هذا الرجل يسن أن يكون هو المؤذن إذا من صفات المؤذن أن يكون عدلا أمينا واضح؟ قال أن يكون بالغا عاقلا أن يكون بالغا عاقلا أما إذا كان صبيا غير مميز نقول لا يصح منه الأذان إذا كان هو الذي يؤذن في القرية أو في المكان قال ويصح أذان الصبي المميز لأن الصبي المميز تصح منه العبادة وإن لم يكن مكلفا فتصح منه العبادة وهذه من رحمة الله عز وجل لأن, الله لأن النبي يقول رفع القلم عن ثلاث منهم الصبي حتى يحتلم. ما الذي رفع وكيف تصليحن العبادة وقد رفعت رفع عنه القلم <تصفيق> الذي رفع عنه قلم السيئات أما قلم الحسنات يجري عليه طالما أنه يحسن استحضار النية واضح؟ قال أن يكون عالما بالأوقات ليتحراها فيؤذن في أولها لأنه إن لم يكن عالما ربما غلط أو أخطأ واضح أن يكون عالما بالأوقات الصلاة وفي معنا وقت الفجر وقت الظهر وقت العصر وقت المغرب وقت العشاء هذه الأوقات لها علامات يستطيع المؤذن أن يعلمها بالنظر إلى الشمس والظل وهذا كله سهل وسنتعلمه جميعا بإذن الله تعب قال أن يكون صيتا ليسمع الناس أي يكون صوته مرتفع جهورا ولكن يكون حسنا لا يكون جهورا ولكن يزعج نقول يكون صيتا أي صوته حسن مرتفع لكي يسمع الناس الأذى ولا يكون إيه؟ لا يكون صوته قبيحا يبغضه الناس حتى لا يفزع السامعين أن يكون متطاهرا من الحدث الأصغر والأكبر وهذا مستحب أن يكون المؤذن متطاهرا من الحدثين أما إن أذن وهو محدث فأذانه صحيح أصغر أو أكبر فالصحيح أنه يؤذن متطاهرا من الحدثين أما إن أذن فأذانه صحيح ولكن لا يصلي على حاله فالأذانه خلاف, خلاف الصلاة قال أن يؤذن قائما مستقبل القبلة أن يؤذن قائما مستقبل القبلة حد عمر شاف مؤذن يؤذن هو نائم لا في نس شافت لا, لا لا حقيقة رجل دخل المسجد فوجد المؤذن يؤذن وهو نائم سؤله لماذا قال لأن المايكروفون فيه كهرباء فسابوا على الأرض ونزلنا على الأرض جنبه خافت كهرباء واضح بإذن السنة أن يؤذن قائما مستقبل القبلة أن يجعل أصبعيه في أذنيه أن يستقبل القبلة وأن يجعل أصبعيه في أذنيه هكذا واضح ووضع الأصبع أو الإصبع أو الإصبع أيهما أصح؟ ثلاثة صح؟ ها عشرة صح؟ شو تري عم؟ وضع الإصبع في في الأذن يعطي قوة في الصوت ويسمع أكثر ويسمع أكثر إذا وضع الإصبع في الأذن هكذا أذن بلال رضي الله عنه وهذا مستحب عليه السلام ممتاز خالص وضع الأصبع في الأذن حتى وإن لم يسمع الناس الصوت يرون شكله وهو يؤذن أو شكله بهذه الهيئة يعلمون أنه يصلي في فينطلقون تجاهه لكي يصلون لو كانوا يصلي مثلا في الصحراء وبهذه الصفة وإذا رأاه رأي من بعيد ماذا يقول يؤذن فيذهبون له ويصلون هو ده قال وأن يدير وجهه على يمينه إذا قال حي على الصلاة وعلى يساره إذا قال حي على الفلاح. إذن يلتفت يمينا وشمالا في الحي على تين. مرح. واضح إما أن يقول حي على الصلاة مرة عن يمينه ومرة عن شماله أو يقول عن يمينه حي على الصلاة مرتين وحي على الفلاح عن شماله مرتين ولكن يدير وجهه فقط ولكن بعض الناس يلتفت بالكلية نقول أسئلنا أن يدير وجهه فقط قال أن يترسل في الأذان أي يسرع في ال في الـ أن أي يمهل في الأذان يؤذنه براحته دون أن يحضر في الأذان ويحضر في الإقامة أن يسرع فيها أن يؤذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أما في الأذان في الإقامة الله أكبر الله أكبر واضح يكونه أسرع قليلا قال المسألة الرابعة في صفّة الأذان والإقامة. كيفية الأذان والإقامة قال ولهما كيفيات وردت بها النصوص النبوية ومنها ما جاء في حديث أبي محذورة فالأذان الذي تعلمونه هذه صفة من صفات الأذان أن يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله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 ثم في سرها أو في بصوت منخفض يقول منخفض يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ويعيدها بصوت مرتفع الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن إلا الله ويكمل الأذان هذه صفة الترجية والإقامة معروفة أن يشفع في الأذان ويوتر بالإقامة الإثار في بالإقامة آه سن علم هنا صلى ااا أبي جحيف واضح؟ أبي محضورة علمه أبو محضور واضح؟ نعم السؤال فيش سؤال ال نعم آه ال يوتر في الإقامة كيف يوتر في الإقامة؟ أن يجعلها وترًا معاد الإقامة. واضح؟ يعني عمعد الإقامة قوله قد إقامت الصلاة يجعلها مرة تجيء وإن شفع في كلها جائز ولكن الصحيح أنه يوتر في الإقامة إلا الإقامة كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم واضح هذا ومرخص صفة الأذان والإقامة قال المسألة الخامسة ما يقوله سامع الأذان وما يدعو به بعده أي الذي يسمع الأذان ماذا يقول؟ قال يستحب لمن سمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن لحديث أبي سعيد أن, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحي علتين ما هما الحي علتين حي على الصلاة وحي على الفلا. قال فيشرع لسامع الأذان أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله وبدل ما يقول حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله عقب قول المؤذن حي على الصلاة وحي على الفلاح واضح قال وإذا قال المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم وهذا هو التثويب الصلاة خير من النوم هذا يقال في صلاة الصبح في الفجر طب لو كان للفجر أذانين أذان أول وأذان أول أين يضع التثويب في الأول ها الثاني قول اهل العلم آه هي كده فعلا والراجح أنه حسب ما تعارف عليه أهل البلد يتفقون مثلا نحن سنضع التثويب في الأذان الأول وهو أولى واضح وهو أولى واضح أما إن تعارفوا على خلاف ذلك فعلى حسب ما تعارفوا إذن من سمع الأذان عليه أن يردد الأذان ويقول مثل ما يقول المؤذن ما عدا في الحيعلتين وعند قوله لا الصلاة خير من النوم يقول مثل ما يقول المؤذن واضح؟ ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي؟ الصلاة الإبراهيمية التي في النصف الآخر من التشاهد ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته واضح هذا هو الثابت وهذا هو الصحيح قال ما وقيت الصلاة حيا السنة في الأذان الأول في الصلاة الصبح نبدأ بمسجد ابو النور يا رأيك الشخصية هتطلعون من السبعين انتم كل إن شاء الله نعم <تصفيق> انتفق إن... أن أصحاب المساجد أو مثل المؤذنون على ذلك فهو حسن واضح؟ نعم الحملة لحياء الأذان الأول بس نخلص بس موضوع ال... <تصفيق> آه. قال مواقع الصلاة فكل صلاة لها ميعاد ولها ميقات محدد نرخص لكم هذا الفصل حتى لا تجهدوا أنفسكم في القراءة أولا جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فصلى به الفجر في وقت والعصر والظهر في وقت والعصر في وقت المغرب والعشاء ثم جاء في اليوم التالي فصلى الفجر في وقت متأخر يعني الأول في اليوم الأول صلى الفجر بغلع وكان اختلاط الظلمة واشتدت الظلمة يعني اختلاط الظلمة بضوء النهار وكانت الظلمة شديدة واليوم الثاني صلى الفجر ب بسفر بالفجر أي عندما وضح النهار قليلا والظهر جاءه في يوم فصلى الظهر عندما غابت الشمس وكان ظل كل شيء مثله واضح في اليوم الثاني إذا كان ظل كل شيء مثليه وصلى العصر في اليوم الأول إذا كان ظل كل شيء مثله مثليه واليوم الثاني إذا كانت الشمس مصفرة والمغرب في نفس الوقت لم يغاير عندما وجبت الشمس عندما غابت الشمس والعشاء في اليوم الأول صلىها عندما غاب الشفق الأحمر وفي اليوم التالي صلىها في نصف الليل وقال بين هذين وقت ركز معي وافهم الموقف الفجر الفجر فجران فجر مستطيل وفجر مستطير الفجر الأول فجر مستطيل يخرج ضوء النهار أو ضوء الضوء النهار بخط مستطيل ثم يغيب مرة أخرى يظهر ضوء الفجر ثم يغيب وتظهر الظلمة ويظلم تظلم السماء مرة أخرى وبعد هذا بوقت يخرج ضوء النهار ويستطير وينتشر حتى يخرج الصبح. فالفجر الصحيح هو عندما يبدأ الفجر الآخر، الفجر الثاني، الفجر المستطير، عندما يبدأ ضوء النهار، ثم بعد ذلك يطلع الصبح. في أول هذا الطلوع يسمى الغلس تكون يكون الجو مظلما اختلاط ضوء النهار بظلمة الليل. في أول المستطير يكون هذا غلث وهذا أفضل أوقات صلاة الفجر أول الوقت واضح؟ بعد ذلك بوقت عندما يبدأ الجو في وضوح النهار يبدأ الجو يكون ضوء النهار أشرق أو ظهر يكون هذا اسمه الاصفار وهذا وقت أيضا لصلاة الفجر بعد ذلك يكون الضحى لنا هنا في في رياض نصلي عندما تسفر الشمس يعني يكون الضوء قاربا أن يخرج أو, أو يعني بعض الصلاة يكون الشروق بعد ثلث ساعة أو نصف ساعة تقريبا واضح ولكن ايه الفجر بغلس يكون اختلاط الظلمة بضوء النهار واضح يكون عندما ظهور ضوء النهار هذا هو وقت الفجر نأتي على وقت الظهر ننتهي الموقت. جملة واحدة بعد كده اللي عنده استفسار إن شاء الله يعني إيه نحاول منذرود بشاله ماشي. الظهر تخرج الشمس أو تشرق الشمس فعندما تأتي مثلا بقلم وتضعه على الأرض عموديا واضح هذا القلم يسمونه العلماء المزولة لكننا نسميه قلم قلم وحطه كده عمودي على الأرض وجاءت الشمس واشرقت الشمس منها هنا يكون ظل هذا القلم طويلاً قصيرا؟ عندما يخرج اشتخرج الشمس عشرة كده يكون طويل طويل خالص بعد كده ابدأ الشمس ترتفع ترتفع ترتفع عندما يقصر بعد ذلك يقصر هذا هذا الظل يبدأ يقصر يقصر يقصر ولأننا لسنا على خط الاستواء يبقى شيء من هذا القلم ظل يبقى ظل عندما يكون في أقل درجة عندما ترتفع الشمس واستوي في كبد السماء يبقى جزء قليل من ظل هذا القلم هذا الجزء يسمونه في الزوال هذا الجزء يسمونه في الزوال واضح أن أكتبه كده عناصر كده هذا الجزء يسمونه في الزوال القلم هذا لو قلنا أن طوله مثلا عشرون سنتيمتر عشر سنتيمتر خلاص خلي عشر وفي الزوال هذا عندما ارتفعت الشمس في كبد السماء كان سنتيمتر واحد سنتيمتر واحد بعد كده بعدما أصبحت الشمس على في كبد السماء تبدأ الشمس أن تزول تزول في اتجاه الآخر تبدأ تزول الشمس فيبدأ الظل هذا يطول يطول مرة أخرى في بداية طول هذا الظل هو وقت الظهر وقت الزوال قالوا الظهر يصليها النبي صلى الله عليه وسلم بالهاجرة والهاجرة هي زوال الشمس بعد استوائها في كبد السماء هذا هو هذه هي الهجرة وقت الزوال يبقى إذن الشمس تشرق وترتفع فيكون الظل طويلا ثم عندما ترتفع الشمس أكثر يبدأ الظل يقصر ويقل فعندما تكون الشمس في كبد السماء يبقى من هذا الظل جزء قليل يسمى في الزوال ثم يبدأ تبدأ الشمس بالانصراف أو بالغروب وتنطلق الشمس ويطول الظل مرة أخرى عندما يبدأ هذا الظل بأن يطول نقول هذا الوقت يسمونه وقت الظهر هذا هو وقت الظهر وقت الزوال واضح يبقى إذا قلنا أن هذه هذا القلم بدأ ظله يقصر عندما وصل إلى سنتيمتر واحد يبقى هو كان كم سنتي عشرة احفظ هذه الأرقام بعد كذا أصبح سنتيمتر هذا السنتيمتر يسمونه في الزوال بعدما يبدأ ظله أن يطول بعد هذا الجزء يسمونه إيه وقت الزوال وهذا هو وقت الظهر. طيب آخر وقت الظهر عندما يكون ظل كل شيء مثله يبدأ الشمس تبدأ تنصرف في الغروب فيطول هذا الظل يطول هذا الظل طبعاً عايزين الظل ده مثله يكون كم سنتي لا ما عدا في الزوال في الزوال ده ثابت خلاص يبقى 11 يبقى ظل مثله يبقى عشرة وعشرة بعد كده نضيف عليه فيئ الزوال يبقى 11 واضح؟ ركز معي بيبدأ الشمس في اتجاه الغروب فتطول يطول هذا الظل فعندما يصل الى مثل طول هذا القلم ما عدا فيئ الزوال هذا هو الوقت الاخير للظهر وهذا هو اول وقت العصر كما, كما انتم تعلمون يبقى إذن هذا الطول يكون كام؟ 11 سنتي واضح؟ طيب هذا هو وقت الظهر أول وقت الظهر عند الزوال بعدما يكون في الزوال في الزوال مثلا سنتيمتر يبدأ يطول هذا هو أول الوقت وآخره عندما يكون ظل كل شيء مثله ما عدا في الزوال ما عدا في الزوال بس لما نحسب في الزوال أنا في مكان بعيد عن عن الخط الاستواء فلا بد أن يكون في الزوال موجود فيكون طول أحد عشر سنتي طيب نأتي إلى العصر وقت الظهر مفهوم طيب وقت العصر قال يبدأ عندما يكون ظل كل شيء مثله يعني كم سنتي 11 سنتي طول القلم 10 سنتي وفي الزوال سنتي ب11 سنتي مثله ده أول وقت وآخره وقت العصر قال يبدأ وقتوها من نهاية وقت الظهر أي من سيروت ظل كل شيء مثله مثله وينتهي بغروب الشمس أي عند آخر الاصفرار واضح يبقى إذا وقت في العصر هو اللي فيه ثلاث أوقات وثأتي ما إن شاء الله يبقى إذا أصبح ظل كل شيء مثله يعني ظل القلم عشر سنتي أصبح أحد عشر سنتي ما عدا في الزوايا يبدأ هذا الظل هذا هو وقت الإيه العصر ثم يطول هذا الظل يبدأ يطول عندما يصبح مثليه، فمثليه يعني كام لا واحد وعشرين، عشرة وعشرة عشرين، وفي الزوال واحد ما بتغيرش، واضح يبقى كام واحد سنتي، هذا هو آخر وقت العصر، هذا هو آخر وقت العصر، وهو وقت الغروب بعد كده بدأ الغروب. تمام؟ طيب إذن وقت العصر يبدأ من يكون ظل كل شيء مثله إلا أن يكون مثله نعم ماشي وقت المغرب إذا وجبت قال والمغرب إذا وجبت ووجبت أي سقطت أي سقط قرص الشمس وقت الغروب عندما تغرب الشمس يكون هذا هو وقت المغرب فتغرب الشمس ويبقى ضوء لها ضوء أحمر في السماء هذا الضوء يسمونه الشفق الأحمر فعندما يغيب هذا الشفق يكون وقت العشاء بداية وقت العشاء أول وقت العشاء وآخر وقت العشاء على الراجح أنه نصف الليل على الراجح أنه نصف الليل ويستحب تأخير العشاء في جماعة يعني واحد مثلا قال حديث نعوه صلى إنه لوقتها لو لا أنا شق على أمتي خلاص أنا مش أصلي العشاء مع الناس وأخرها للصاعة 12 ينفع؟ نقول له لا ولكن هذا إذا كان الإمام هو الذي أخر الصلاة وصلاها متأخرة واضح ويستحب صلاة الصلاة في أول الوقت ما عدا العشاء تكون في آخر في, نص في مؤخرة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الجو شديد الحرارة قال أبردو بالصلاة يؤخرواها إلى آخر وقتها هذه هذا هو ملخص المواقف واضح قال الباب الرابع نعم آه في في مزدلفة الأمر يختلف فهم يجمعون المغرب مع العشاء جمع تأخير والظهر مع العصر، الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، فالحجيج لهم حكم مختلف في الصلاة، ما؟ آمين. قال الباب الرابع في شروط الصلاة وأركانها وأدلة ذلك وحكم تاركها وفيه مسائل المسألة الأولى في عرض الصلوات المكتوبة، فعرض الصلوات المكتوبة. المفروضة كام خمس صلوات لأنه بعض الناس يظن أو يرى أن الوترة واجب فالصحيح أن الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوى قال المسألة الثانية على من تجب أي على من تجب الصلاة هل تجب على كل شخص نقول لا لا تجب إلا على المسلم البالغ العاقل وإن كانت المرأة غير حائب وغير نفساء طيب والرجل الجنوب لا يغتسل يجب عليهم يغتسل <تصفيق> ليس معذورا يعني ماشي. قال المسألة الثالثة في شروطها وشروطها تسعة أي شروط صحة الصلاة الإسلام فلا تصح من كافر والعقل فلا تصح من المجنون والبلوغ فلا تصح من الصبي أما الصبي المميز فصلاته صحيحة لأنه يستطيع أن يستحضر النية وقد قال صلى الله وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر فصلاته الصبي هو سبع فهو غير إيه؟ غير مكلف ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ليتدرب على الصلاة وضروهم عليها لعشر وعشر أيضا ليس مكلف ولكن أصبح مميزا فيجب عليه أن يصلي لقول إن النبي صلى الله عليه وسلم وضربوهم عليها لعشر قال الطهارة من الحدثين من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدثين بلا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضع حديث بغريرة الصحيحين قال مع القدرة لو أن رجلا لا يستطيع أن يتطهر من الحدث كيف كان يكون مريض لا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يتيمم هذا يصلي على حاله واضح الطهارة مع القدرة أو يكون مقيدا لا يستطيع أن, يت... أن يتوضأ ولا أن يتيمم أي مرض أي مرض مزمن أو أي مرض يقعده حتى ولو كان إيه ليس مرض الموت قد يبرأ بعد ذلك قال تتر العورة مع القدرة فتتر العورة شرط من شروط صحة الصلاة قال مع القدرة يعني إيه مع القدرة يعني لا يملك ثوبا كان في مكان لا يملك ثوبا فهذا هل يصلي عريانا الصحيح نعم يصلي عريانا إن كان غير قادر على شرائه يعني رجل كان خلاص مغلق عليه كأن مثلا أثرة ودخل السجن وأخلق وجردوه من ثيابه. هل يصلي ولا لا يصلي نعم يصلي طيب رجل كان مسجونا برضه ربنا لا يعيد هذه الأيام ثم سكبوا عليه نجاسات فلا يملك إلا ثيابه النجسة هل يصلي بثيابه النجسة أم أم يصلي عرياناً؟ ولا لا يصلي؟ مسألة دي كنا فيها مبارح ماشي <تصفيق> لا لا افرد خلع ثيابه وكان سأج... سأج... بدنه نظيف أحسن بارك الله فيه نوع يصلي يصطر عورته لأنه مضطر للصلاة بهذه النجاس أما إن خلع ثيابه فهو خلع ثيابه باختياره فأصبح متعريا باختياره فيصلي بنجاسته وبلاش منها المسألة دي ببلاش منها خليها بعدين خليها بعدين أصلاكت معنا بارك كده في مسألة ففكرتها إذا ستر العورة مع القدرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعه قال اجتناب النجاسة في بدنه وثوبه وبقعته مع القدرة أيضاً بالانسان قبل أن يصلي يعني قبل أن يدخل المسجد يتفقد عليه يرى إن كان فيه ما يمسح يمسحنا عليه في الأرض وينظر في ثيابه فلا يصلي في ثياب نجسة باختياره أم ان صلى واكتشف بعد الصلاة أن ثيابه كانت فيها نجاسة فصلاته هو صحيحة واضح قال مع القدرة فإلا يتمكن إلا من ذلك نقول له صلاتك صحيحة كان يكون في مكان مغلق عليه بلاش محبوس لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفعل الحسن كان المكان مغلق عليه وكان المكان هذا فيه نجاسات فإن تمكن أن يضع أعضاء سجوده إلا على موضع طاهر يفعل واجب عليه أن يفعل يعني مثلا يزيح النجاسة في مكان وإن جعلها بينه بين رأسه وفخذائه مثلا ولكن لا يضع جسده على النجاسة فإن لم يستطع خلاص يصلي على حاله قال استقبال القبلة مع القدرة لو كان مسافرا يسأل عن القبلة أو يستعمل البصلة أو أي وسيلة يعرف بها اتجاه القبلة فإن لم يستطع يصلي على حاله كان الجو غيم أو غير ذلك يصلي على حاله قال النية طب النية مع القدرة لا فالنية لا تسقط بحال إنما الأعمال بالنية قال نعم شخص مسافر ساعة عشر الصبح عشر بالليل ويوصل الساعة كام. تمام هل يصلي الفجر في السيارة في القطار آه. يتيمم في القطار إلا ما يجد ماءا ويصلي على ويصلي وهو قائم إن لم يستطع يعني في القطار أنا أذكرنا مرة إحين الصعيد صلينا في بين العربيات قياما تمام إلا ما يوجد مكان خلاص يصلي جالسا إن كان في عربية السيارة مثلا ولا ما ينزل يصلي جالسا طالما أنه غلب على ظنه أنه لا يصل قبل الوقت واضح؟ قال أركان الصلاة والركن هو ما يتتكون منه العبادة ولا تصح العبادة إلا بها قال والفرق بينها وبين الشرط الشرط كالركن ولكن الشرط خارج العمل يكون خارج العمل أما الركن يكون داخل في العمل باختصار الشرط يكون خارج العمل زي الطهارة للصلاة اما الركن داخل في العمل زي قراءة الفاتحة في الصلاة داخل العمل قال القيام نعم تذليل بين الشرط وبين الركن اتفضل إذا, إذا, اذا سقط سقط سقط سهوا سقط يعني لو واحد ما توضاش وصلى بدون وضوء وناسي يصلي هل صلاته صحيحة؟ بعد الصلاة إن الصلاة عدة هل صلاته صحيحة أن لا باطلة لا أن... واحد صلى يوم كامل يوم كامل صلى وبعد كده اكتشف أن في ثيابه أثروا جنابه وهو تذكر أن آخر مرة نام فيها الفجر يعيد الظهر وإن كان قبل الفجر يعيد الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء واضح لسه قال أركان الصلاة القيام في الفرد فلا ينبغي لرجل قادر على الصلاة قائما أن يصلي جالسا لأنه إن صلى جالسا وهو قادر على القيام فصلاته باطلة فصلاته باطلة بعض الناس يستهتر في هذا الأمر فهو سيقف أمام الله عز وجل فيقول له الله عز وجل لماذا تصلي جالسا يقول أنا لا أستطيع بينه وبين الله عز وجل واضح أما إن كان معذورا مريضا نقول هذا له أن يصلي قاعدا وإن لم يستطع فعلى جم طب أجره زي, زي أجر القائم نعم أجره كأجر القائم تماما طالما أنه معذور أما في الصلاة النافلة فمن صلى قائما له الأجر, كامل له الأجر كاملا وإن صلى جالثا بدون عذر فله نصف الأجر قال تكبيرة الاحرام هذه التكبيرة ركن من أركان الصلاة الأذان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أركان الصلاة. الركن الأول القيام. الركن الثاني تكبيره الإحرام. تكبيره الإحرام لا تسقط بحال. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحرمها التكبير أي تكبيره الإحرام. رجل دخل ووجد الإمام راكعا. فكبر تكبيرة واحدة وركع خلفه هل صلاته صحيحة أم ضعيف أم باطلة أحسنت يسأل من الأجاب دكتور أحمد خذ هدية يسأل هل كبرت هذه التكبيرة للدخول في الصلاة ام للركوع فان قال لك كبرت للدخول في الصلاة اي تكبيرت الاحرام نقول صلاتك صحيحة، ام ان قال كانت تكبيرا للركوع نقول صلاتك لم تنعقد اصلا قال الركوع في كل ركعة فالركوع ركن من اركان الصلاة وهذا كله من حديث المصيء في صلاته ثم ركع حتى تطمئنه راكعا دي ان شاء الله قال آه قراءة الفاتحة مرت معنا قراءة الفاتحة أيضا ركن من أركان الصلاة لأن الرجل صلى بدون أن يقرأ الفاتحة صلاته باطلة واضح أما إن كان مأموما نقول يجزئه قراءة الإمام على الراجح ولكن الأفضل أن يقرأ الفاتحة بعدما ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة شكرنا قال لا تبدل الإمام لحديث لايسن الله يتلم. لا المسألة الخ الخلاف فيها واسع. ولكن الصحيح وقول الجمهور أن قراءة الإمام قراءة للمؤمن. قال الركوع في كل ركعة أن يركع في كل ركعة. قال الرفع من الركوع والاعتدال منه قائما إذا الركوع هذا رك. والرفع منه وأن يعتد قائما ولكن إن ارتفع دون أن يعتد قائما نقول هذا ركن قد سقط منه، ولكن لابد أن يعتدل لابد أن يعتد قائما. قال والرفع من السجود والجلوس بين السجدتين، إذن السجود ركن والرفع منه والاعتدال أيضا ركن والجلوس بين السجدتين ركن. واضح قال والطمأنينة في جميع الأركان لأن النبي رد المسيئة في الصلاة وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي لأنه لم يطمئن في صلاته والتشهد الأخير ركن أما التشهد الأوسط فيأتي معنى أنه واجب وليس بركن فالتشهد الأخير ركن قال والجلوس للتشهد, للتشهد الأخير أيضا ركن فما لا يتم الواجب إلا به فواجب وهذا الجلوس لابد له منه للتشهد الأخير قال والتسليم والإجماع منعقد على أن تسليمة واحدة تجزئ لو أنه سلم تسليمة واحدة ثم انصرف صلاته صحيحة إذا التسليم الأولى ركن والثانية سنة قال والترتيب ترتيب الأركان على ما تقدم بيانه كما صلى النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي هذه هي أركان الصلاة ونفرق بين الأركان والواجبات لأن الركن إذا سقط سقطت الركعة واضح أما الواجب يجبر بسجود السهو كما سيأتي معا الواجب والسنة يجبران بسجود السهو يسقط الركعة الركعة أولا رجل صلى الظهر أربع ركعات وقد نفي في الرقعة الثانية الركوع لم يركع وكمل صلاته كده صلى كم ركعة ثلاثة. يقوم يصلي واحدة تمام الاربعة واضح يبقى سقوط الرقم يسقط الرقعة واضح قال المسألة الخامسة في واجباتها أي واجبات الصلاة قال أول هذه الواجبات جميع التكبيرات غير تكبيرات الإحرام أي تكبيرات الانتقال أن يكبر للركوع ويكبر للقيام هنا التكبير فقط لم يتكلم عن رفع اليدين نقول التكبير هذا هو الرقم أما رفع اليدين هذا ثنه كما سيأتي معا واضح يبايد التكبير للانتقال واجب من واجبات الصلاة فإن نفي التكبير للانتقال سهوا جبره بسجود السهو إن كان منفردا أو إن كان إماما أما إن كان مأموما فالإمام يتحمل السهو عن المأموم قال قول سمع الله لمن حمده هذا للإمام والمنفرد لحديث أبي هريرة وقول ربنا ولك الحمد قال للمأموم فقط وإن كان كثير من أهل العلم قالوا أن المأموم أيضا يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وهذا هو الذي تميل إليه النفس قال وقول سبحان ربي العظيم أن يقول سبحان ربي العظيم مره في الركوع فمره واحدة واجب وإن زاد على ذلك فهو سنة واضح قال وقول سبحان ربي الأعلى مره في السجود وقول رب اغفر لي بين السجدين مره من كل هذه الأذكار يجزئ وهو الواجب في الصلوات أما الزيارة على ذلك بالأذكار المعروفة هذا سنة وسيأتي بيانه بإذن الله تعالى قال التشهد الأول التشهد الأول أو الأوسط كما يقولون فهو واجب أيضا ويجبر بسجود السهو إذا سهي عنه يعني لو أن إمام يصلي بالناس فقام من الرقعة الثانية دون أن يجلس للتشهد الأول واستتم قائما فذكره الناس هل يجلس نقول لا لأنه قام إلى ركن فلا يرجع من ركن إلى إلى واجب هو واجب لا يرجع من ركن إلى واجب فيكمل ثم يسجد للسهوي في نهاية الصلاة إذا راجع صلاته صحيحة أيضا لم يقل أحد بالبطلان واضح قال الجلوس له أي الجلوس طبعا صفة التشهد معروفة وأصح وأفضل هذه الصيغ صيغة عبد الله بن مسعود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 وهذا هو الأقرب للصواب قال الجلوس له أي للتشهد الأول فهذا واجب أيضا أن تجلس للتشهد الأول إذا هذه هي واجبات الصلاة وقم مرة معنا أن التفرقة بين الركن والواجب لأن الركن لا يجبر إذا سقط الركن سقط العمل إذا سقط الركن من ركعة سقطت الركعة والواجب إذا سقط يجبر بسجود الثم يجبر بسجود قال سنن الصلاة فسنا الصلاة منها ما هو فعلي ومنها ما هو قولي منها ما هو فعلي أي حركات ومنها ما هو قولي أي أقوال. فسنن الأفعال منها رفع اليدين أن ترفع يديك في كل تكبيره أن ترفع يديك مع كل تكبيره أو عند أربع مواضع وهو الأصح أو هو الثابت أن ترفع يديك في أربعة مواضع ما هي الأربعة مواضع عند تكبير الاحرام عند الركوع عند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول واضح قال ووضع اليمين على الشمال وجعلهما على صدره حال قيامه تضع يدك اليمنى على اليسرى عند قيامك في الصلاة واضح ووضع اليمين على الشمال له ثلاثة صفات منها أن تضع الكفة الأيمن على ظهر الكفة الأيصر مبسوطة كده مضمومة الأصابع أو تضع الكفة الأيمن على ساعد اليد اليسرى مبسوطة مضمومة الأصابع أو تقبض باليد اليمنى على الرسغ رسق اليد اليسرى هذه ثلاث صفات قال ونظره في موضع سجوده أن يكون النظر في موضع السجود هذا أيضا من السنن أن تنظر إلى موضع السجود في جميع الصلاة إلا في التشهد تنظر إلى الإصبع تنظر إلى الإصبع اللي هو اللي السباحة. السباحة مش السبابة. السباحة اللي تسبح بها واضح قال ومد ظهره قال ووقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه وهو راكع يضع كفي يديه على ركبتيه ويفرج بين أصابعه ويقبض على الركبتين هذه صفة الركوع ويمد ظهره في هذا الركوع وجعله مستويا قال وجعل رأسه حياله أي يجعل الرأس بمساواة الظهر لا يطأته رأسه ولا يرفع رأسه عن ظهره يكون الرأس بمساواة الظهر والنظر أيضا يكون إلى محل السجود هذه هي سنن الأفعال أما سنن الأقوال كدعاء الاستفتاح وله صيغ كثيرة وإذا غايرت بين صيغ الأدعية فهو أفضل حتى لا تتعود على صيغة واحدة فيكون هذا ليس فيه خشوع فإذا غايرت بين الصيغ هذا يستحضر معك العقل في التفكر والتدبر في صيغ الأدعية وكذلك في الأذكار في الركوع والسجود والصور أيضا إذا قرأت صورة بعد الفاتحة يستحب أن تغير بين الصور لا تتعود على العصر والنصر صح؟ قال والبسملة والتعوذ وقول آمين والزيادة على قراءة الفاتحة أما البسملة فهي مستحبة أن تقرأها قبل الصورة واضح أما في الفاتحة فهي آية من الفاتحة ولكن تتعوذ وتقرأ وتقول دعاء الاستفتاح قبل قراءة الفتح وقول آمين بعد قراءة بعد قول الإمام ولا الضالين واضح قال والزيادة على قراءة الفاتحة والزيادة على تسبيح الركوع والسجود والدعاء بين التشهد بعد التشهد قبل السلام أن تستعيذ من أربع بعد التشهد قبل أن تسلم فكان النبي يتعوذ من أربع بعد الإيه بعتشة. صلى الله وسلم مبطلات الصلاة قال يبطل الصلاة أمور نجملها فيما يأتي يبطل الصلاة ما يبطل الطهارة مبطلات الطهارة مبطلات الوضوء فكرنها لو رجل هو يصلي أحدث فانتخذ وضوءه وتبعا لها الصلاة إيه؟ بطلت إذن يخرج من الصلاة قال الضحك بصوت وهو القهقه واضح أن تضحك بصوت أما الابتسامة فليست مبطلة للصلاة فالضحك بصوت أي رفع الصوت في الضحك هذا مبطل للصلاة بالاجماع. طب الوضوء وضوء صحيح وضوء صحيح قال الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة أن يتكلم لغير مصلحة الصلاة أما إن تكلم لمصلحة الصلاة كيف سبحان الله يفتح على الإمام أن إن كان لا يحسن أن يفهم من خلفه نفيه ركنا في يقول مثلا إيه؟ سجد سجد واحدة سجد سجد واحدة وقام هل يقولون له مثلا سبحان الله فيركع سبحان الله يرفع سبحان الله يقرأ سبحان الله يقف لا يفهم واضح فقالوا له سبحان ربي الأعلى فهم ينزل خلاص أو سبحان ربي الأعلى أو سجدة واحد يقول مثلا سجدة فبعلا قالوا أنها إيه جائزه طالما أنها في مصلحة ولكن لا يزيد على إيه قولة تفهم الإمام وإن كان يستحب للأمان أن يلتفت ويفهم منهم ما الذي يحدث قال مرور المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود بين يدي المصلي دون موضع سجوده إذن الإنسان يستحب أن يصلي إلى سطرة هذه السطرة بينه وبين القبلة واضح؟ فيستحب أن يصلي إلى هذه السطرة تكون مرتفعة كارتفاع الرحل وهو حوالي 60 سنط واضح فإذا مرت امرأة دون موضع السجود دون السطرة أو حمار أو كلب أسود هذا يخرج الرجل من الصلاة قال كشف العورة عمدا فلو أن رجلا كشف عورته عمدا فصلاته باطلة أما إن صلى كاشفا لعورته معذورا صلاته إيه؟ مرت معنى صحيح قال استدبار قبلة وهذا أيضا عمدا أما إن كان لا يعلم القبلة فاستدبر القبلة دون أن يدري أنا حاول يتحرى القبلة فصل خلف أو مستدبر القبلة فنقول صلاته صحيح طالما أنه لا يدري وتحرى للصلاة أما إن تعمد ذلك فصلاته باطلة قال اتصال النجاسة بالمصلي مع العلم بها وتذكرها إذا لم يزلها في الحال يعني كان يصلي وعليه نجاسة يصلي وعليه نجاسة هو يعلم بها وتعمد الصلاة بها أن كل صلاته باطلة ولكن السن أو الواجب عليه أن ينزع النجاسة أن يتجنب النجاسة لثوبه وبدنه ومقعته أما إن كان معذورا كان يكون رجل مريض ومعلق مثلا أسترى فيها بول أو فيها غائط نقول هذا معذور ليس عليه شيء قال ترك ركن من أركانها أو, أو شرط من شروطها عمدا بدون عذر اكتب ترك ركن فعلي ترك ركن فعلي لا لا تكتب شيئا عفوا أكتب هي ترك ركن بس لو ترك أي ركن فصلاته باطلة أي ركن صلاته باطلة قال العمل الكثير من غير جنسها لغير ضرورة أن يتحرك لغير ضرورة حركة تخرجه عن هيئة الصلاة ولكن مثل إن كان يصلي ودق جرس الباب وكان الباب تجاه القبلة فتحرك خطوة للأمام وفتح الباب نقول صلاته صحيحة أما مثلا هذا الرجل وهو يصلي جاء في باله مثلا أن هناك كوب على المنضرة يريد أن يحمله مثلا حتى لا يقع فأتحرك من شوي وحب أتحرك شمال شوي وحب أطلع للأمام وحب أرجع للخلف وهو يصلي دون أي عذر دون أي فائدة فهذا يخرجه عن هيئة الصلاة وحب يلعب في شعره وحب يخلع القميص وحب يلبس العمامة يعني شغال في الصلاة وكأنه لا يصلي فمن يرى هذا الرجل يقول أنه لا يصلي فهذا يخرجه عن هيئة الصلاة فالعمل الكثير من غير جنس الصلاة لغير ضرورة نقول هذا هذا يبطل الصلاة <تصفيق> لو رفع صوته مثلا لو إنسان رأى, رأى شيئا مريبا أو مثلا إنسان ينادي عليه ولا يعلم أنه يصلي فرفع صوته بالصلاة حتى يسمع من بالخارج حتى ينتظر نقول هذا جائز لو أنه لم يتكلم ولكنه رفع صوته بالكلام أو رفع صوته بالصلاة, بالصلاة. قال الاستناد لغير عذر لأن القيامة فرض وركن فإن استند واتكأ لغير عذر نقول صلاته باطلة قال تعمد زيادة ركن فعلي هذا الذي كنت أقصده أن يزيد ركنا فعليا يعني مثلا يركع ركوعين ويسجد ثلاثة سجدات وقال فعلي ولم يقل ركن وسكت لأنه لو قرأ الفاتحة مرتين لا تبطل صلاته. والفتحة ركن ولكن يكره. إلا وقال الفاتحة مرتين يكره له ذلك ولكن لا تبطل الصلاة قال تعمد تقديم بعض الأركان على بعض فلا يقدم ركنا على ركن لأن هذا يبطل الصلاة وقال النبي صلوا كما رأيتموني تصلي قال تعمد السلام قبل إتمامها يعني يسلم قبل أن يتمم التشهد مثلا أو قبل أن يتمم الركعة الرابعة أو ركع الأخيرة نقول هذا يبطل الصلاة ويخرجه عن الصلاة قال تعمد إحالة المعنى في القراءة أن يتعمد أن يلحن في قراءة الفاتحة فيغير معنى القرآن لحن جلي لحن ظاهر يخرج النص عن معناه مثلا صراط الذين أنعمت عليهم هو يقول أنعمت فالفارق بين الفتحة والضمة أن أنعمت هذا المخاطب أما أنعمت فالمتكلم ينسب الكلام إلى نفسه نقول هذا يخرج المعنى ويغير المعنى فهذا مبطل للصلاة قال فسخ النية بالتردد بالفسخ يصلي مثلا على محطة القطار كلما يسمع صوت يقول هذا القطار سأخرج حب نتقول لا يا عمدد قطار القاهرة وهو راح فين راح المنصورة يكمل فيتردد في النية يقطع الصلاة بالنية ولا يخرج فالنسي قال خلاص ده, ده القاهرة حب ده الصلحية حب. فيتردد فيه النية هذا يخرجه عن هيئة الصلاة فلا بد من اصطحاب النية طوال الصلاة قال ما يكره في الصلاة نعم وأن اليوم هذا هو اليوم الأخير نأخذ بس ما يكره وننتهي وإن شاء الله أن أبشركم أن الامتحانات سهلة ويسيرة يعني بإذن الله بعض التعريفات ومسائل بسيطة يعني يعني لا تتضجر والامتحان سيكون في مستوى الطالب الذي لا يذاكر يعني في مستواك وكلك ماشي يعني إن شاء الله الامتحان سهل خالص يعني يعني ياريت أبشر كده وأرى أسئلة أو ورقة الامتحانات يكون إن شاء الله العدد كله يحضر الامتحان يعني ما يحزني إن مثلا يكون مسجل معنا في الدورة مائة واحد أو وعشرين واحد ويدخل الامتحان عشرين أو ثلاثين يعني طب الباقي راح فين خايف ليه لماذا لا تثق في الله عز وجل وتثق في إمكانياتك إن شاء الله الامتحان سهل وبسيط وكل يقيس مستواه ويشارك ويكسر من سواد المسلمين لأن لا تخاوف من الامتحانات إن شاء الله الامتحانات ستكون سهلة ويسير وهذا وعد مني بإذن الله تعالى أبشره إن شاء الله وجميع الإخوة الأفاضل كله إن شاء الله سيقوم امتحان سهل صح؟ عشان تعرف شيخ عادل اذكر 42 حديث في الاربعين النووية صح شيخ <تصفيق> لا مش تبعنا بإخوة لأستخن في مسجد بن ما يكره أنا أكتفي إن شاء الله بما يكره آه. أخر مسألة إن شاء الله قال الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأوليين طبعا الفتح رقم ويستحب أن يقرأ صورة بعد الفاتحة فإن صلى بدون قراءة صورة نقول هذا جائز ولكن يكره ولكن يكره لأن هذا خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم تكرار الفاتحة تكرار الفاتحة. طب إن قرأها ناسيا فلا بأس واضح أو قرأها ظن أنه لم يخشع في الأولى ولا بأس ولكن إن قرأها وس يقول أنا مثلا قرأتها في الأولى خطأ أو مثلا نسيت أن أنا ضم كذا وأفتح كذا هذا وسواس فالوسواس هذا لا يلتفت إليه ولا إذا إلي التفتت إليه أكثر مرة هذا يصيبك بمرض يسمى الوسواس القهري وتذهب وتفت... وت... إلى طبيب نفسي فأناس الله أعطى أن يعاففين جميعا فلا تلتفت إلى الوسواس قال يكره الالتفات اليسير في الصلاة بلا حاجة يعني مثلا قلنا أن الحركة أو الالتفات بحاجة جائز كان يتابع مثلاً حصل شيء فيريد مثلاً أن ينقذ ولده أو يريد أن يفتح الباب هذا التفات وحركة خفيفة أما إن التفت بدون حاجة نقول هذا غير جائز يعني بعض الناس يصلي ويعد الصف الذي أمامه يبدأ يعد من اللي صلى النهاردة ويأخذ الغياب وحب واحد دخل متأخر عايز يشوفه مين عشان يفضحه بعد الصلاة لا خليك في حالك يعني خلي النظر في موضع السجود لا تلتفت يمين ولا شمال اما ان التفت مثلا لادفل عن يساره كما ثبت اذا كان خنزب هذا الشيطان يوسوس له فيلتفت عن شماله ويدفل ويستعف بالله من الشيطان زين واضح اه يدفل يعني يدوبك ايه حركة كده لكن ما <تصفيق> اه لجنبه ممكن يدو قال تغميض العينين في الصلاة فالسنة ألا تغمض عينيك في الصلاة أما إذا كان المسجد الذي تصلي فيه فيه زخارف وهذه الزخارف تشغلك عن الصلاة فتغمض العينين في هذا الوقت قد يكون أولى دخلت مسجد وهذا المسجد م. كان على تراث خاص وكان فاخرا فتصلي تنظر إلى هذه الزخارف الإسلامية كما يظعمون فتلتفت إليها فنقول هذا يشغلك فتغمير عينك قد يكون أولى في هذه الحالة النظر موضع السلوء فإن كانت السجادة مثلا عليها زخارف إسلامية وهي ليست إسلامية قال كثرة العبث في الصلاة الحركة والعبث في الصلاة حب يفرد الكم وحب ينزل الكم حب يخلع القلنصوة أعلم القلنصوة طقية. يخلع قلنصوة ويلبس القلنصوة لبس زنوت مثلا بورنس حب يطلع المحمول وينزل المحمول فهذا عبث في الصلاة وهذا يكره في الصلاة قال التخصر افتراش لم نمر عليه خمسة افتراش الزراعين في الصلاة وافتراش الزراعين ان يضع الزراعين من المقدم اليد الكف الى المرفق على ملتصق بالأرض. هذا افتراش كافتراش أكرمكم الله وجميعا. واضح هذا هذا الافتراش مكروه في الصلاة. واضح؟ كثرة العبث في الصلاة. مرت معنا التخسر والتخسر من الخاصرة والخاصرة هي مسترقة من البطن. أي أسفل لي البطن. الجزء هذا مسترق من البطن. هذا الجزء يسمى الخاصرة فإن وضع يديه على الخاصرة هكذا أي اليدي اليمنى على جنبه الأيمن واليسرى على جنبه الأيصر هذا تخصر هذه صفة التخصر وكأن يفعلونها, يفعلونها قديما في الجهية أو يضع يديه اليمنى واليسرى على خاصرته اليمنى أو على خاصرته اليسرى فهذه كلها صفات مقروهة لا التخصر فقط أما واضح السدل وتغطية للفم في الصلاة السدل هو أن يلبس ثوبا له أكمام ويخرج يديه أو ذراعيه من الأكمام مثلا جاكيت أو عباءة لها أكمام فيخرج ويضعها على كتفيه ولا يدخل يده في هذه الأكمام هذا يسمى السدل فعند ركوعه وسجوده قد تقع أو تسقط منه هذه العباءة فكل شوية يشدها يمين ويشدها شمال فهذه تضطره إلى الحركة فيكره السدل في الصلاة فيدخل ذراعيه في هذه الأكمام قال السدل وتغطية الفم يلبس مثلا غطرا أو أو شيء ويغطي فمه نقول هذا مكروه أيضا في الصلاة فاستحب أن يكشف وجهه في الصلاة إلا لحاجة لأن يكون مثلا عنده الكبد عافنا الله وإياكم أو أي مرض قال مسابقة الإمام فالمأموم له أحوال ثلاثة مع الإمام إما أن يساويه وإما أن يتأخر عنه أو يسابقه فالأولى والثانية مكروهان أن يساوي الإمام يعني يلمح الإمام الإمام يركع يركع معه يرفع يرفع مساويه في الحركة هذه مكروهه ولكن طيب واحد تاني يتأخر يعني مثلا الإمام ركع هو لسه بتعلم في الفاتحة جديد لسه واخد ايه قرص في الفاتحة فعملية قراء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الدل مش مصبوطة شوي الحمد لله فمش إيه برحتو لم ركع ورفع وهو إيه لسه صاحبنا بيضرب على الفتح نقول له إيه؟ هذا مخالف للسنة ولا بد أن يتابع الإمام أو تأخر ولم يقارب الرفع فهذا أيضا مكروه ولكن السنة طيب الحالة الثالثة اللي هي إيه؟ المسابقة يعني بعض الناس إيه بتعمل حالة استعداد بعد الرفع من الركوع قبل أن الإمام ينوي أن, أن يسجد هو ينزل وضع استعداد ينزل نص, نص سجود كده ويستنى الإمام إيه؟ عما ينزل تشوفها كثير جدا في المساجد إيه؟ واضح؟ فنقول هذا أيضا إيه؟ حرام أن يسابق الإمام هذا حرام أما السنة المتابعة الممركة تركع خلفه تتابعه من رفع ترفع بعده، تسمع الله تسمع الله من حمدا، وعتد الإمام خلفه مباشرة، فالسنة المتابعة. أما أي غير ذلك فهذا غير جائز. في كل شيء تكبير الإحرام المساواة مع الإمام في تكبير الإحرام، فإن سبقت الإمام فهو لم تنعكس صلاته، أما مع الإمام فهذا مكروه. قال مسابقة الإمام وهذا مر معنا قال كف الشعر والثوب أو كفت الشعر والثوب الكف نعم عشر تشبيك الأصابع تشبيك الأصابع تشبيك الأصابع مكروه إذا توضأت في بيتك وخرجت إلى, الم... إلى من بيتك تقصد المسجد للصلاة فأنت في هذا في الطريق يكره لك أن تشبك بين أصابعك كذلك وأنت تصلي إن صليت يكره لك أن تشبك وأنت تصلي أن تشبك هذا هو التشبيه تشبك بين أصابعك فهذا أيضا مكروه في الصلاة وإن كنت تجلس في المسجد تنتظر الصلاة فتشبيهك أيضا مكروه لأنها في هذه الحالات كلها أنت في الصلاة، فالذي يتوضأ في بيته ويذهب لا يقصد إلا المسجد فهو في الصلاة والذي ينتظر الصلاة في المسجد هذا في الصلاة أما إن صرف من المس... من الصلاة ولا يقصد أن ينتظر الصلاة التي بعدها فله أن يشبك كيف ما شاء أما في الحالات الثلاثة الأول ليس له أن يشبك إلا للتبيين أو للحاجة يشبك يبين للناس يقول له مثلا هذا هو زي ما كما عملت كده واضح؟ أو لحاجة معينة واضح لكن الصحيح أنه يكره التشبيك في هذه المواضع قال كف الشعر والثوب، وكف الشعر أو كفته الشعر رجل له شعر طويل له جمة شعر طويل ينزل على منكبين فيستحب إذا صلى أن يكفت هذا الشعر أي لا يربطه ولا يعقده يتركه مسدلا حتى إذا سجد يسجد معه وإذا رفعه يرفعه معه كذلك الثوب رجل له ثوب فطفاض مثلا وهو يركع يضم هذا الثوب نقول هذا الضم مكروه ولكن يترك ثوبه كما هو لا يكفد ثوبه والرجل الذي يثني كمه قبل الصلاة نقول هذا السنة أنه يفرد كمه ولا يكفت ثوبه لأن هذا الكم يسجد معه ويرفع معه فالصحيح أن لا تكفت الثوب ولا الشعر في الصلاة فهذا منهي عنه مين الوصف تغطية الرأس للمامه طب عادي خالص لا تغطية الرأس الإمام رحته عايز يلبس خلنصوة يلبس شماغ يلبس غطرة يخلع كله كما يشاء واضح قال الصلاة بحضرة الطعام أو هو وهو يدافع الأخبثين يكره الصلاة بحضرة الطعام هذا الحديث كلنا نحفظه صح لا صلاة بحضرة الطعام كل الناس حفظ الحديث ده يا ابن رح صلي يا عم لا صلاة بحضرة طيب يتعمد أن يضع الطعامه؟ إن تعمد ذلك في هذه حيلة والحيل كلها باطلة لا يجوز واضح أم إن طرأ أو قدر الله أن يضع الطعام وقت الظهر نقول إيه لا إفطار المغرب كذلك أيضا هو لو لو جائع مثلا فيضع الطعام ويأكل الأول طب هو لا يستطيع أن يصلي أولا فالأولى أن يصلي أولا أو هو يدافع الأخبسين رجل يدافع الأخبثين هو الأخبسين هم ما يخرج من السبيلين من البول والغائط والريح فلا ينبغي أن يدخل في الصلاة لأنه إن دخل في الصلاة يكون منشغلا بهذا الأمر فلا ينبغي أن يصلي وهو على هذه الحالة وإن تأخر عن الصلاة وفاتته الجماعة فهو معذور. قال رفع البصري إلى السماء. وهو يصلي يرفع بصره إلى السماء هذا منهي عنه قال النبي لينتهينا أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم وهنا نكون قد انتهينا من هذا الجزء أما حكم ترك الصلاة فالصحيح أن من تركها جاحدا فهو كافر أما من تركها سهوا أو تركها تكاسلا فهذا الصحيح أنه فاسق ولا يكفر بذلك خلاف ما قاله الشيخ في هذا الكتاب وأبشركم بإذن الله تعالى أن الامتحانات ستكون سهلة ويسيرة فأبشروا امتحان معلن موعد الامتحان في الإعلان وإن شاء الله جدول الامتحانات سيعلق قبل الانتهاء من هذه الدور واضح؟ أقول قولي هذا واستغفر الله العظيمة لولاكم جزاياكم الله خير إن شاء الله ما فيش واجب النهاردة حتى ندع لكم فرصة للمذاكرة én I